قَالَ جَاءَنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِنَّا فِتْنَةٌ مِّنَ النَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ادشجدون ادم فخجده انا اذ نسقال اسجد لمن خلقنا طينا قال ارايتك هذا الذي سر ام ترى ان اخرت الى يوم قيامه احسن كن لدنيته الا قليلا قَالَ نَبَذَ فَمَن تَبَعَ كَمِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّخْزِراً قَالَ نَبَذَ فَمَن تَبَعَ كَمِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّخْزِراً وَاسْتَجِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِخَوْطِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّهُ يَبْدِئُ لَكُمْ وَيَوعدُكُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّهُ لَكُمُ الْعَدُوُّ مُبِينٌ وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم